الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده أم لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقه ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة الأحباب أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أرنا في كتابه الكريم يا أيها الأنين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من نفسها ازواجا وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ربكم ربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سئيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم نوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فازت أرزنا الإيمان بعد. ما بعد. فإن إن أصدق, أصدق الحديثك أ الحديث الله الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشأر الأور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما تؤذون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة أيها الأحباب أيها أحباب أحباب أحباب أحباب يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه التعيم وإذ يمكروا وإذ بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله, والله خير الماكين, الماكين, الماكين, الماكين ويقول سبحانه لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن حن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل, وجعل كلمة الذين, الذين كفروا السفلى وكلمة الله, الله أولياء والله, والله عزيز الحكيم حكيم, الحكيم حكيم هذه الآية الأخيرة, الأخيرة نزلت, نزلت, نزلت يعاتب الله عز وجل فيها صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم, وسلم, وسلم بعد تسعة أعوام, أعوام من, من الهجرة, من الهجرة وكان ذلك الوقت في غزوة تبو إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته للنفقة والحملان ودعاهم للغزو وكانت الغزوة في وقت شدة أي عس ألذلك تسمى غزوة العسرة ليس هناك أمال مع قلة من الظهر والعتاد ولكن أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يخرج لقتال الروم في تبو رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه للنفق وجاء كل بما عنده ما تخلف منهم الا القليل بل كان هناك من الصحابة ضربوا اروع الامثلة في التفاني, التفاني وفي البذل وفي والعطاء, والعطاء رغم قلة ذات اليد جاء عثمان بن عفان. عفان يالله عنه عشو فأنفق عشو نفقة كثيرة. كثيرة. كثيرة. كثيرة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عشو عثمان عشو ما فعل اليوم, فعل في اليوم. في اليوم. وجاء, وجاء بن مقرن السبعة الس ليس معهم, ليس شيء, معهم شيء, شيء, شيء لا ضه والأمال ولا عتال, ولا عتال لكنهم يريدوا, يريدوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوه فجاءوا إليه ليسألونه النفقة والحملان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم حزانة تبكي قلوبهم قبل أعينهم فذهبوا يتضرعون إلى الله عز وجل بينهم رجل يدعى علية ليزيد أو يزيد من علية جعل يبكي بكاءً شديداً. وقام الليل متضرعاً الى ربه جل وعلا وهو يقول اللهم انك امرت بالجهاد ورغبت فيه. ولم تجعل في يد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني به عليه. اللهم واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة بكل ظلمني فيها مال, مال أو, عر. أو, عر. أو, عر. او عر يقول ذلك, ذلك باكيا ويقول, ويقول ليله داعيا حتى, حتى اصبح داعية وجاء, داعية وجاء, وجاء الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم وهم مع اصحابه, أصحابه, أصحابه, أصحابه فجلس بينهم, بينهم فقال صلى الله عليه وسلم, وسلم أين المتصدق البارحة بارحة بارحة بارحة فأم يقم أحد. أحد كررها ثلاث ففضأ يزيد أذلك فقام فقال فق... رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم أذي نفسي أذي بيده, بيده لقد كتبت في الصدقة المتقبلة, في الصدقة المتقبلة وفي ذلك نزل قول الله عز وجل والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجد ما ينفقون كانت هذه الغزوة في شدة وعز بذل الصحابة المثل الأعلى في البذل والعطاء لكن تخل في الكثير القليل ذكر منهم بلعزة جل وعلا وعرض بآية في كتابه عن ثلاثة صدقوا في نياتهم وفي أقوالهم فنزل فيهم قول الله, قول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت آيات لكن تخلف من المنافقين الكثير فالله عز وجل بعد هذا كله وبعد من قضت الغزوة انزل هذه الآية يعاتب فيها من تخلف ويعاتب فيها من لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو, أو من فكر في ذلك أو سولت له نفسه شيء من ذلك فقال سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا. اي انت خلفتم عن نصرته. وقد كثر عددكم. وقد كثرت اموالكم. فقد نصره الله عز وجل في وقت الضعف. وفي وقت القلة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأهل الكفر كثير وأهل الإسلام قليل بل ومطاردون ومحاربون فالله عز وجل نصر وأيده لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعز جنده وينصر من نصره ليس الأمر بالعدة والعتاد وإن كان واجب على الإنسان أن يعد ذلك لكن في حدود استطاعته وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخي ترهبون به عدو الله وعدوكم الأيات لكن الله عز وجل هو الذي ينصر عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فهذه كانت معتبة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لخير جيل حتى يعتبر, يعتبر, يعتبر به من بعدهم, بعدهم. فلا يتخلف عن نصرة الله وعن نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم فيقفون موقف النصرة في كل وقت وفي كل حين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنى وإذا سمع المسلم هذه الآية فكأنه يتصور رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وهما في الغار والمشركون ن يبحون عليه جدون يبحون عن جدون في ذلك في ذلك بل بل يعطون العطية جون الفاء في والموال الكثيرة لأتي به أوحدث حدحيين أو, أو, أو, أو ميت. والله عز وجل لا يخذل عباده سبحانه وتعالى الآية الأخرى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكُ أو يقتلوك أو يخرجوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذه الآية وصفت, وصفت ما كان عليه كفار قريش من, من, من الحنر من الغير, على, من الغير على, رسول على رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم, الله وسلم وعلى أصحابه رحابه رحابه رحابه رحابه إذ أنهم, أنهم, أنهم تجمعوا وتكالبوا, وتكالبوا واجتمعوا, واجتمعوا, واجتمعوا يريدون بذلك ويظنون, ويظنون أنهم يريدوا أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم رأس الدعوة في ذلك الوقت فالله عز وجل يخبره وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليقيدوك ليوثقوا يديك ليو إلى علق, علق, علق. ويقيدوا قدمين. قدمين. قدمين ويحبسوه, ويحبسوه. ويحبسوه. ليثبتوك يتبقه. أو يقتلوه أو يخرجوه, يخرجوه. ينفوك, ينفوك, ينفوك, ينفوك من البلاد, البلاد. ينفونك ينفو من البلاد, البلاد. جعلوا وأعدوا ذلك جعل ثبتا بسند صحيح هذه القصة من حديث انس ابي هريرة وغيرهما ان كفار قريشي اجتمعوا من اجل ان يأخذوا قرار في شأن نبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في دار الندوة والكل أو الكثير قد يعلموا هذه القصة اجتمعوا ليأخذوا قرارا صارما في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء في طريق القصة بسند ضعيف أن إبليس عرض لهذا الجمع في صورة شيخ النجدي عليه, عليه بت له, له أي ثياب له. غليل فاجتمع في دار النادوى فقالوا من الشيخ قال شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم إليه فجاء فعسى أن لا منه رأيا ونصحا قالوا أجل. قالوا أجل فجعلوا يتشاورون في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم أرى أن نوثقه أن نقيده وأن نحبسه وأن نتربص به كما تربص من سبقنا بشعرائهم أن نبغة ذبيان ما الذي يصير إليه حينها انبر هذا الشيخ النجدي, النجدي نجدي نجدي وقال لا, لا ما ارى هذا الرأي فان امره يخرج من وراء الباب, الباب وتأتي, الباب وتأتي عشيرته, عشيرته ومن ينصره, ينصره فيكاثروكم ويخرجونه من بينكم فيكاثركم عنوة اروا فيه رأيا اخر فقال بعضهم ارى ان فيه من البلاد نخرجه عننا فيخرج, فيخرج إلى غيرنا, غيرنا. غيرنا. فإن, فإن كان خيرا سيرجع إليكم. إليكم وإن كان غير ذلك فقد كفيتموه فقال هذا الشيخ لا, لا أرى ذلك فإنكم تعلمون مدى حلاوة حديثه وعذبة منطقه فإنه يستجل في قلوب الناس ثم يأتي إليكم فيكاثركم ولا تقدرون على حربها أروا فيه رأيا آخر حتى قام رأس القوم في القف وهو أبو جه قال أرى فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه أرى أن أخذ من كل قبيلة فتى جلدا قوياً ونعطيه سيفا صارما فيجتمع إليه فيضربونه ضربة رجل واحد عندها يتفرق دمه في القبائل فلا يقوى بن هاشم على حرب القبائل فيرضو فيه بالديل فقال هذا الشيخ النجدي الذي هو الشيطان قال هذا هو الرأم واتفقوا, واتفقوا على ذلك, على ذلك. وأعدوا, وأعدوا ليلة يقفون فيها, فيها أمام باب, باب المصطفى باب صلى الله, الله عليه وسلم, وسلم. في, المكان في المكان الذي كان ينام فيه, ينام فيه. ينام فيه. وكانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج كل ليلة إذا ذهب, النصف الأول إذا ذهب النصف الأول من الليل يخرج إلى بيت الله الحرام فيصلي عند الكعبة ويدعو ربه تبارك وتعالى ويقوم الليل فامتظروه حتى يخرج في هذه الساعة لكن الله عز وجل غالب على أمره فقد أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنيبه علي رضي الله عنه في مكانه الذي ينام فيه ويتسجى بفرضه الحضرمي الأخضر ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهو يتلو قول الله عز وجل وجل من بين أيديهم سد ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فخرج من بينهم وذر الرمال على رؤوسهم وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم لن ذلكم لن كتاب لا. الله عز وجل لا. ثبت في الصحيح من حديث أنس الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا هو وأبو بك في ظل الكعبة وقد نزل قول الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب الصورة فجاء تؤب جميل إلى, إلى رسول الله صلى الله, الله عليه, وسلم عليه وسلم وأبو و... وأبي بكر, وأبي بكر. جاءت... جاءت وأبو بكر وأبو جالس في ظل الكعبة وبجانبه النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. بجواره. بجواره. بجواره لكن أخذ لكن الله عز وجل ببصرها نبي. نبي فلم ترى بيب. إلا أبا بكر فقالت يا أبا بكر أين صاحبه لها وما تصنعين به, وما تصنع به. <تصفيق> قالت بلغني, بلغني أنه, انه قد هجان. هجان والله لئن رأيته, رأيته لقذفته بهذا الفهر اي هذا الحجر في فيه, في فيه. انبرت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا تقلب نبي صلى الله عليه وسلم من محمد إلى مذمم وهو محمد والمحمود وأحمد صلى الله عليه وسلم أولت فقال أبو بكر الله عنه يا رسول الله أما تراها قد رأتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد أخذ ببصرها عني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 انظر الى قدرة فانظر. الله عز وجل وعظمته. وعظمته فالله غالب على امره, على أمره. وهو ناصر فانظر. عباده المؤمنين فانظر. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يقول المفسرون ليس مكر الله عز وجل مقابلة لمكر هؤلاء فما مكر هؤلاء الخداع والكذب والباطل والله عز وجل يتنزه عن كل صفات النقص فهو سبحانه وتعالى يتصف بكل صفات الكمال والجمال لكن قوله سبحانه ويمكر الله أن يقابلهم ببغيهم ومكرهم فيرجع مكرهم على أنفسهم كما قال الله عز وجل يا ايها الناس نما بغيكم على انفسكم فيقابله يقابله بمكرهم فيجعل الدائره عليهم كما قال الله عز وجل, وجل واقسم بالله جهده ايمانهم لان جاءهم ندير لا يكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم ندير ما زادهم الا نفورا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديل أن تجد لسنة الله تحويل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فهذا المكر السيء إنما يحيق بهم استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلهم وصفة المكر والخداع يتصف بها طوائف أو طائفة بني آدم يقول سهل طبائع بني آدم على أربعة أنواع أو أربعة أنحاء طبائع بني آدم تنقسم إلى اربعه انحاء اي طباع الباطل الباطل اللي بني ادم تنقسم الى أربعة فذكر قال طباع البهائم وطباع الشياطين وطباع السحره وطباع الابالسه فطباع البهائم الشهوة والبط أي البطن والفر قال طباع البهائم البط والفر فهناك طائفة لا يهمها شيء تريد أن تملئ البطون وأن تقضي حاجة الفرود لا تعيش إلا لذلك وأعزكم الله البهائم والحيوانات كلها تشترك في ذلك وطباع الشياطين اللحو واللعب ويصده يصد ذلك ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن ويصد طباع البهائم الإيمان بالله عز وجل وحد وطباع السحرة المكر والخداع المكر والخداع ومتدار. ويمنع من ذلك الصدق والإخلاص والتجأمد لله, لله عز وجل وطباع, وطباع الأبالسة وهم نوع, نوع. نوع. نوع. نوع مرضة الجن, مرضة الجن. إبليس. إبليس درب من الشياطين لكن العتاه للعتاة للعتاة للعتاة. يصده يصد الدهاء لله عز وجل فهذه طباع بني آدم الطباع السيئة فمن بين ذلك المكر والخداع وهل ترى في الكفر بعد ذلك إلا المكر والخداع وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا أو يقتلوك أو يخرجوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أيها الأحبة. أيها, الأحبة. أيها الأحبة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة تحكى في أيامها ثم ينساها الناس بل كما قال العلماء ينبغي أن تكون الهجرة تجري في دماء المسلم مع كل نفس يتنفسه في ذهابه وإيابه في بيته وفي عمله في كل وقت وفي كل حين إذ أنه بتذكر الهجرة يتذكر التضحية والفداء ويتذكر الهجرة من الكفر إلى الإيمان ومن الذنب إلى الطاعة ومن الضلال إلى الهدى الهجرة, الهجرة الى الله عز وجل, الله عز وجل لا, تنقطع لا تنقطع او ان تهجر ما نهى الله عنه. الله عنه فتتذكر في الهجرة, في الهجرة بدايةً, بداية ان تهجر الذنوب والمعاصر, والمعاصر, والمعاصر, والمعاصر والهجرة معناها التر فتترك الشيء كما ترك الصحابة وترك النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إليه وخرج إلى غيرها والكل يعلم ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر للبيت نظر إلى مكة وقال والله إنك لا أحب البلاد إلى الله وإنك لا أحب البلاد إليه ولولا أن أحلك أخرجوني ما خرجت خرجوا وتركوا الديارة والأوطان يفرون بدينهم فيتذكر المر التضحية والفداء وإذا تذكر ذلك يتذكر نمازج من صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم فأول بيت هاجر في سبيل الله هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة وأهل بيته خرج أبو سلمة وخرجت معه زوجه وابنه الصغير خرجوا مهاجرين إلى الله عز وجل من مكة المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لأصحابه بالهجرة قبله. وأعلمهم الوجهة التي يهاجرون إليها. كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. رسول الله صلى الله من حديث عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت دار هجراتكم ذات نخل بين لابتين وهم الحرتان اللابتين هم الحرتان المجموعة من الصخور أريت دار هجراتكم ذات نخل بين لابتين ولا أراها إلا يثرب أي لا أراها إلا طيبة مدينة. فهاجر من هاجر نحو المدينة ورجع من كان قد هاجر إلى الحبشة إلى المدينة وكان قد سبق هذه الهجرة هجرتان إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية فرجع عمة منهاجر إلى الحبشة إلى المدينة بعدما أري رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الهجرة فخرج الصحابة في ذلك أرسالا وأتباعا فخرج أبو سلمة وزوجه وابنه فاعترض أحلو زوجته اعترضوا أبا سلمة فقالوا له, له على ما نترك, نترك تسير بصاحبتنا في البلاد هذه نفسك البلاد غلبتنا عليها, عليها فاخرج وحدك وانتزعوها, وانتزعوها, وانتزعوها منه, منه انتزعوا زوجه منه فغضب قال أبي سلمة لرجلهم فجاءوا إليهم فقالوا خذوا بنتكم وعطونا ابننا فتجاذبوا الغلام بينهم حتى خلعوا ذراعة وأخذوا الغلام وصار أبو سلمة إلى المدينة رضي الله عنه وجلست زوجه عند عشيرتها وفرق بين الثلاثة فكانت تخرج المسكينة كل صباح إلى الأبضح مكان الفضاء الواسع في مكة فتبكي زوجها وابنها حتى المساء ثم ترجع ظلت عاما كاملا تفعل ذلك حتى رق لها بعض ذويها وقالوا ارحموا هذه المسكينة واجعلوها تذهب إلى زوجها فأذنوا لها فلما علم آل أبي سلم أبو سلم بذلك أرجعوا إليها ابنها وخرجت وخرجت به مهاجرة وحدها تقطع مسافة أكثر من خمسمائة كيلو حتى رآها عثمان بن أبي طلحة وجدها وهي تمشي بالتنعيم وحدها فقال أين وجهتك؟ قالت أريد زوجي, زوجي المدينة, المدينة فأوصلها المدينة بعدما أركبها ناقته, ناقته وصار, وصار, وصار, وصار يقود, يقود بها حتى اشار حتى إليها إلى البلد, البلد التي بها زوجها, بيها زوجها, بيها زوجها فكانت تحفظ ذلك فكانت لعثمان وكانت, وكانت تقول في شأنه ما أرى وفاء كان في الجاهلية مثل وفاء عثمان بن, عثمان بن أبي طلحة فانظر أخي الحبيب ضحه تضحية عظيم سهيب الرومي كان قد جمع مالا كثيرا وأراد أن يخرج ويفر بدينه فاعترضه كفار, كفار قريش, كفار قريش. قريش. فقالوا له, له جيتنا صعلوكا حقيرا لا مال له فاتجرت وكثر ماله فلما كثر مالك تريد أن تخرج به الله ذلك لا يكون فقال قول والله إنكم تعلمون أني أكثركم رميا من نبل والسحاب وإن وأنكم تعلمون أنكم لا تصلون إلي إلا بعد ما ينفذ كل ما في كنانته من سهام لكن هل إذا دللتكم على المال تتركوني قالوا أجل فدلهم على المال كله فذهبوا إليه فأخذوه وما تركوا شيء وخرج وحده مهاجراً فبلغ, فبلغ ذلك النبي صلى عليه الله عليه وسلم فجعل يقول, يقول ربح البيع ربح البيع, البيع صهيف وفي رواية, رواية ربح, ربح البيع, البيع أبا, يحيان أبا, يحيان أبا, يحيان أبا يحيان فانظروا إلى التضحية والفدار, والفدار إذا ذكرت الهجرة تذكر التضحية بل أعظم درس إذا ذكرت الهجرة ذكرت الثقة في نصر الله عز وجل إذا ذكرت الهجرة يذكر النص وتذكر معية الله عز وجل فلا تيأس أخي الحبيب مهما تكالب أحن الباطل على أحمي الإيمان ومهما فش الظلم ومهما كانت محاربة لدين الله عز وجل في, عز وجل في الأرض فاثبت أعلى ما عليه أعلم ده واعلم بأن الله عز وجل ناصره فلا تيأس من ذلك أبدا فالله عز وجل قص قصصا وجل في كتابه كثيرة, كثيرة في شأن رسله وأنبيائه بل وفي شأن الصالحين فالله عز وجل ذكر عن موسى عليه السلام لما جاءه فرعون بجنده وأراد أن يتابع موسى عليه السلام وأراد أن يلحق به هو وقومه فخرج في إثرهم وموسى وقومه أمامهم يفرون من فرعون حتى كان البحر أمامهم وكان العدو من خلفهم فالله عز وجل يذكر في ذلك قوله تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هذه المعية التي لا ينزعها الله عز وجل عن أحل الإيمان والصدق قال كل ان معي ربي سيهدي فأوحينا إليه ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم عظيم عظيم عظيم واهل اللغه اهل يقولون هذه الفاء فاء السرعه فجاءت الفاء التي تفيد الترتيب, الترتيب مع التعقيم على وجه الصرعة صرعة صرعة فلا يتخلف نصر. سبحانه وتعالى عن عباده, عباده فأوحينا عينا إليه, عينا إليه أن اضرب بعصاك البحر, البحر, البحر, البحر, البحر انظر إلى مدى, إلى مدى الثقة في قدرة, في قدرة الله عز وجل وفي نصره البحر أمامهم والعدو من خلفه ليس هناك, ليس هناك طريق, طريق يفرون طريق منه ولا ينجون ظن ولي من كان ينجوه. مع موسى انهم ينجوه. قد ينجوه. هلكوا ليس هناك مخرج, مخرج. بحر يحجزهم <مع> والعدون والعدو يضغط عليهم والعدو حتى جاءوا الى ساحل البحر وقالوا ان لمدركون خلاص. خلاص. خلاص, خلاص لكن موسى عليه السلام بثقته في ربه جل وعلا يعلمهم كلا إن معي ربي سيحدين سيجعل المخرج من يتق الله يجعل له مخرجة من كل حم فرجة ومن كل ضيق مخرجة فجعله يضرب البحر بالعصى فينفله فجعل كل فرق كالطوض العظيم أي كالجبن. ولك تعلم وتتعجب بالهذه القدرة مياه سائلة بضربة بعصى موسى بأمر ربه جل وعلا يجعل البحر ينفلق فيجعل كل ناحية كالطوب كالجبل عالي لا يسير. لا يسير إنما هو صام أصام شديد, شديد الصلابة. الصلابة وأنت تعرف مدى سيولة المياه, المياه. المياه. ويجعل بينهما ويجعل يابسا. طريقا يابسا. يابسا كما قال, يابسا. يابسا. كما قال كما الله عز وجل في آية وزوجل. أخرى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تغش طريق, طريق. لا, يكون لا يكون فيه وحي, وحي, وحي ولا شيء شي. وقف, وقف فرعون, فرعون. متعج منبهر لا يصدق نفسه. نفسه بحر ينفلق يصير في الناحيتين في الحال. في الحال كالصخور في على اليمين واليسار يسار. فمضى موسى ومن, موسى ومن معه, ومن معه. حتى, حتى مضوا, مضوا, مضوا وعبروا, وعبروا إلى الشط الآخر وحينها وقف فرعون على هذا الشاطئ متحيح ينزل أم ماذا علم أنها آية لا يدري ماذا يفعل حتى قدر الله عز وجل له أن يهبر قيل أن جبريل عليه السلام جاء إلى الناقة التي كان يركب عليها فرعون في هذه الأبهة وفرعون متردد, متردد يرجع, يرجع ام ينزل, أم ينزل فضرب, فضرب فجعل ناقه, ناقه, ناقه, ناقه امام هذا, هذا البغل, البغل الذي كان يركبه, يركبه, يركبه, يركبه, يركبه او هذا البعير الذي كان يركبه فرعون فجعل يغريه بهذه الناقة ثم عبر أمامه فعبر فرعون غصب عنه أي على غير إرادته وهو يريد أن يدفع بعيره ويريده أن ينزل لكن إذا قدر الله عز وجل أمرا كان مفعولا فلما صار في وسط البحر هو وقومه أطبق الله عز وجل عليهم البحر يقول جبريل عليه السلام يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في في فرعوب بخافة أن تدركه الرحمة لأنه لما صار في ذلك وأطبق الله عز وجل عليه البحر وصار هذا التوضي العظيم سائلا مرة أخرى, أخرى لم يقل آمنت بالله رب العالمين لم يقل ذلك بل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل إلى هذه اللحظة لم يؤمن ولم يصدق بالله رب العالمين لكن يقول جبريل عليه السلام لو رأيتني يا محمد وانا اخذ من حال البحر فادسه من وحل البحر فادسه في فيه مخافة ان تدركه الرحمة وقد الله عز وجل على فرعون العاتي الذي كان يتكبر في الارض ويقول يا ايها الماء ما علمت لك من اله غيري هذه عاقبه الظل أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وجاء المشركون حتى وقفوا على الغار ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصحبه داخل الغار يقول أبو يا رسول الله لو تأطأ أحدهم رأسهم ونظر في الأرض لرآن لو نظر تحت قدميه فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا اظنك باثنين <تصفيق> الله <تصفيق> ثالثهما <تصفيق> يا ابا بكر لا تحزن ان الله معنا فلا تحزن اخي الحبيب لكن معية الله عز وجل التامة الكاملة لا تكون الا لمن لا تكون مع الا من حقق العبودية التامة لله رب العالمين وما يتخلف النصر من رب العالمين إلا بما تحدثه نفوسنا زلل وخطأ وذنوب ومعاصي لله رب العالمين. العالمين فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا برحمته رحمته. أقول قولي هذا والسوف الله إي ولب, إيه ولب. الحمد لله ربنا امين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحق المبين واشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد محمدا صلى الله عليه وسلم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 واصحاب الجنة جنة. اصحاب الجنة هم الفائزون, الفائزون. ايها الاخوة الاحباب واذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين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 اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه لكن بضلالهم وبظلمهم وإجرامهم وبكفرهم أضلهم الله عز وجل عن الكلمة وأضلهم عن الصواب فالله عز وجل يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء لكن ولا يظلم ربك احدا فبمقدار ما في القلوب من ايمان وبمقدار ما في القلوب من صدق وإخلاص فالله عز وجل يوجه صاحب هذا القلب إلى الهدى وإلى الإيمان لأن التوفيق من عنده سبحانه وبمقدار ما في القلوب من خبر وبمقدار ما في القلوب من ضلال فالله عز وجل يضل صاحبه عن الحق. عن الحق فيجعله ينطق, ينطق, ينطق بكلمة الضلال وبكلمة, وبكلمة الخز, الخز, الخز والخسران بدلا من, خسر من خسر أن يدعو فإنما أن فإن لنفسه فإن يدعو على نفسه بدلا من أن يدعو, أن يدعو, يدعو بأن يهديه, يهديه الله عز وجل, وجل ويرشده ويسدده ويعصمه يدعو على نفسه بالبوار والخسران اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فجاء الجواب من رب العزة جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالله عز وجل ترك نيني لأهل الأرض الأمان الأول قد انقضى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعذاب لا ينزل على هذه الأمة يمحقها أبدا إذا كان فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان فيهم الاستغفار إن قضى أمان وهو موت المصطفى صلى الله عليه وسلم فبقي الأمان الوحيد وهو الاستغفار والذل والاستكان والتضرع لله رب العالمين هو المتمسك الوحيد من عذاب الله عز وجل ومن البوار والخسران وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من فقه ذلك اقبل على الله وتضرع اليه. لكن ثق تماما اخي الحبيب بانك منصور اما دمت على طاعة ربك تبارك وتعالى. مهما على اهل الباطل ومهما فشى الظل ومهما انتشر الضلال والكذب والافل لا تحزن أبدا, أبداً, أبداً, أبداً فالله عز وجل, عز وجل ناصرك وناصر, وناصر, وناصر دينه, دينه بنا او دينه بغيرنا فلنتمسك بحبل الله عز وجل, وعز وجل, وعز وجل وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهما فهم النجاح كما قال المصطفى صلى الله, الله, الله عليه الله وسلم تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة نبيه اللهم أذن أبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وسرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم والجمع الكريم ثنبا إلا غفرته ولا سيئة إلا غفرتها ولا كربا إلا فرجته ولا حملا إلا نفدته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مريضا إلا شفيته ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا حفظته ولا تائبا إلا, إلا قبلته ولا مستغفرا إلا غفرت ذنبه ولا صاحب حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويصرتها بجودك وفضلك يا رب العالمي اللهم هيئ لهذه الأمة أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر واجعلنا يا ربنا هدات الراشدين اللهم جعلنا من عبادك المخلصين اللهم انصر الاسلام وأعز المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بخير وفوفقه إلى كل خير ومن أرادنا ومن أرادنا وبلادنا بسوء الفجع كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك أعدنا وأقيم الصلاة